الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الخلق المحسنين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه به وانتبعه بإحسانه من يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نواصل ما سنفد شرعنا من ونعفوذ رسم المسي بخاتمة المحققين ابن معبدين رحمة الله عليه ونفعنا بعلمه وصلنا عند قول المصنف ثم نعلم أن قول الإمامي لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا إلى آخره يحتمل معنيين أليس كذلك وهذا مطلب جديد بدأ به المصنف وهذا المطلب وهو لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا لذلك قال مصنف رحمه الله تعالى تعلم أن قول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا إلى آخره يحتمل معنيين إن شاء الله نذكر ما ذكره ابن عبدين ثم يعني ملخص حاصل هذين القولين بإذن الله عز وجل ونرى ما يعني اللهم صل الله عليه وسلم محمد ما أشكل وما جعله إشكالا على بعض هذه المباحث ابن عبدين رحمه الله تعالى قال ثم معلم أن قول الإمام لا يحلل لأحد يختير بقول ما يحتمل معنيين أحدهما أن يكون المراد به ما هو المتبادر منه وهو أنه إذا ثبت عنده مذهب إمامه في حكم كوجوب الوتر مثلا لا يحل له أن يختي بذلك حتى يعلم دليل إمامه ولا شك أنه على هذا خاص بالمخت المشتهد دون المقلد المحط هو الآن يقيده معرفة الدليل هذا خاص يقول في البداية أنه خاص بالمخت المشتهد يجب عليه أن يعرف الآن قال الإمام أبو حنيفة أن الإطر واجب ما دليله؟ ليس المقصود بالدليل يعني فقط انه على ماذا اشتد، وكيف قال به يعني كيف استدل بهذا الدليل على وجود هذا الأمر؟ هذا المقصود. قال فإنك تقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. فإن التقليد يعني عادة التقليد هو يقول هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. قالوا فخرج أخذه مع معرفة دليله. فإنه ليس بتقليد، لأنه أخذ من الدليل لا من المجتهد يعني إذا كان إنسان يعرف مثلا ما دليل الإيمان على وجوب الوتر يقول أن هذا ليس بالتقليد، لأنه أخذه من الدليل لا من المجتهد بل قيل إن أخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد لأن معرفة الدليل إنما تكون من مجتهد لتوقفهما على معرفة سلامته من المعارض أي سلامة الدليل مما يعارضه قال وهي متوقفة على استقراء العدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد أما مجرد معرفة أن المجتهد الفلاني أخذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا فائدة فيها إن ليس المقصود مثلا أن تعرف أن دليل المسألة كذا مثلا من دليل الأحناف على الوجوب كذا هذا لا يسمى معرفة الدليل واضح؟ قال فلا بد أن يكون المراد من مجوب معرفة الدليل على المفتي أن يعرف حاله حتى يصلح له تقليده في ذلك مع الجزم به ويفتاو غيري به وهذا لا يتأتى إلا في المفتي المجتهد في المذهب وهو المفتي حقيقة أما غيره فهو ناقل لذلك نحن قلنا الاصوليون عندما يقولون يطلقون المفتي على المجتهد وأما ما يسمى في زماننا بالمفتي فهو ليس على مفتي حقيقة وإنما هو ناقل للفتوى ليس بمفتا حقيقة وإنما هو ناقل للفتوى هو تجوزا يسمونه مفتي وإلا عند الوصولين لا يسمونه مفتي. مفتي واضح؟ طيب قال لكن ثون المراد هذا بعيد لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى رفعة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها ولا يلزمه معرفة دليل إيمانه إلا على قول قال في التحرير مشألة طيب. نعود الآن إلى البداية حتى نتكلم عن حاصل هذا القول لأننا نتكلم يعني ما حاصل هذا القول الذي ذكرناه عندما قال لا يحل لأحد أن يفتي بقول يحتمل معنيين أحدهما أن يحتمل معنيين حاصل هذين القولين الحاصل الأول أن المفتي يعني ننخصه لا يجوز له أن يفتي بقول في المذهب ولو كان منصوصا إلا بعد معرفة دليله وحاله من القوة والضعف فلا يفتي بعد من عقاد النتاح مثلا في غير الكفر إلا بعد علم دليله وعلى هذا فالمخاطب بهذا القول هو المجتهد في المذهب لأن المقلد ليس بأهل بمعرفة الدليل ونقده فلا يكلف به وله أن يفتي بغير معرفة الدليل إذا كان أهلا لفهم النصوص وتطبيقها على الحوادث كما هو حال أكثر المفتين من دهرا طويل واضح؟ إذا حاصل القول الأول أن معرفة الدليل تكون من مجتهد لا لغيره ومن يفتي مع معرفة الدليل ولم يكن مجتهدا هذا ليس مطالب بمعارفة الدليل واضح؟ وهو حال أكثر المهتين في جماعنا. الآن المصنف رحمه الله تعالى استشكل على هذا القول. استشكل على هذا المعنى الحاصل الذي ذكرناه وأجاب عنه بمسايات يعني إن شاء الله سنأتي إلى يعني الإجابة على حاصل هذا القول الأول أو هذا المعنى معنى الأول يعني عليه. ابن عبدين رضي الله ذكر إشكالا وسيجيب عن هذا الإشكال إن شاء الله سنذكره بعد قريب بإذن الله عزيزي أنهم سيطبقوا إليه حاصل القول الثاني أو المعنى الثاني أن من أراد الإفكار في المساء غير المنصوص تخريجا على أصول أئمة المذاهد لا يحل له ذلك إلا بعد أن يعرف ما أخذ الأقوال وأصلها التي تفرعت عليه وعلى هذا المخاطب به أهل الطبقة الثالثة مثلا والرابعة والخامسة وليس لغيرهم التخريج بل عليهم نقل كلام المتقدمين، بل عليه نقل كلام المتقدمين، وعلينا اتباع ما نقلوه من النصوص والتخريج والتلفيق. هذا حاصل القول الثاني. ما نعود. لماذا قال؟ ولكن, كونه ولكن كون ولكن المراد هذا بعيد. هذا إشكال على ماذا؟ يعني على ماذا يتشكل ابن عدي عندما يقول؟ ولكن كون هذا المراد، لكن كون المراد هذا بعيد، لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى رتبة الإشتihad. المطلق يلزمه التقييد لمن وصل إليها، ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول. واضح؟ الآن ابن عبدير رحمه الله تعالى بقوله، لكن كون المراد هذا بعيد، هذا إشكال. هذا الإشكال حاصله يعني إشكاله على إرادة المجتهد في المذهب من هذا القول. تقرير هذا الإشكال أن المجتهد في المذهب، أن المجتهد في المذهب ومن دونه يلزمه تقليد المجتهد المطلق على قول الجمهور. فهو كغيره من المقلد، والمقلد لا يلزمه معرفة دليل إيمانه ولو كان مشتهدًا في بعض المسائل، فحمل قول الإمام على المُشَتَّه في المذهب لا يصح، واضح؟ حمل قول الإمام على المُشَتَّه في المذهب لا يصح، وأجاب عنه المصنف، وهو ابن عبد الله الله تعالى، بقوله: لكن نقل الشارف عن الزركشي من الشافعية. لإظهار الفرق بينه وبين غيره من المقلبين العامين وشنوضحهم أي سيأتي ذلكم إن شاء الله الآن عندما نذكر القول الثاني وذكر قول الجمهور إن شاء الله ذكر قول الزركش يستوضح الأمر لذلك سنعود للعبارة أولا لكن أخواتي أن أذكر لكم هذا الإشكال يعني عند قولي هو يشتشكل بقول لكن كون المراد هذا بعيد واضح؟ وقلت تقرير هذا الإشكال وعيد تقرير هذا الإشكال أن المجتهد في المذهب سنأتي إليه في شيخ كيف مقلد ومجتهد في بعض المسائل سناتي هذا يعني يحاول أن يفرقوا لذلك ابن عبيني استشكل لذلك أعود تقرير الإشكال يعني أن المجتهد في المذهب ومن دونه يلزمه تقليد المجتهد المطلق على قول الجمهور فهو كغيره من المقلدين حيث تسميته مقلد ولكن هناك فرق بين مقلد يعرف الدليل ومقلد لا يعرف الدليل واضح الفرق بينهما قال فهو كغيرهم المقلد والمقلد لا يلزمه معرفة دليل إيمانه ولو كان مجتهدا في بعض المسائل فحمل قول الإمام على المفت المجتهد في المذهب لا يصح وسنأتي إلى إجابة هذا الإجابة على هذا القول لذلك رجع فقال ولكن كون المراد هذا بعيد لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى رتة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليل لمن وصل إليها ولا يلزمه معرفة دليل إيمانه إلا على قول وسنأتي لمن هذا القول قال في التحرير مسألة يمان التحرير التحرير كتاب الاصول لجمال بن هنان رحمه الله تعالى قال مثلا غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وان كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه او بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزئ الاجتهاد وهو الحق نشوف قال أو بعض العلماء الطراب على القول بتجزء الإشتihad وهو الحق يعني ابن عبدين هي يعني يشير إلى أن هناك خلافاً هل يتجزء الإشتihad أو لا يتجزء وهو يرتجف قال وهو الحق يعني الحق أن الإشتihad يتجزء لذلك قال وهو الحق طيب نلخصها تلاشياً يعني الأقوال اللي وردت بتجزء الإشتihad يعني للعلمات في مسألة تجزء الإشتihad ثلاثة أقوال يعني لهم ثلاثة أقوال الأول يعني الذين ذهبوا إلى جواج تجزيئة في الاجتهاد وهذا القلب هو قول جمهور العلماء منه من الإمام الغزالي رحمه الله عليه والإمام الآمدي والإمام القرافي وأيضا ابن الهمام من الحنفية وابن دقيق العيد وابن السبكي والبهاري وابن قدام أيضا من الحنابل يقول بهذا القول والسالم من الإباضية هذول يقولون الجواز تجوز الاستihad ودمها أو إذا ت... أنه إذا تمكن العناية بباب من أبواب الفقية، يعني معنى هذا يعني في باب إذا تمكن من العناية بباب من أبواب الفقية حتى حصلت له المعرفة بما أخذ أحكامه وإذا حصلت المعرفة بما أخذ أمكان الاستihad، لأن هكذا هم يبنون المسألة. يعني الذين قالوا بجواز تجوز الاستihad يبنونه قال أنه قد تمكن ان العنايه باب من ابواب الفقه فاذا حصلت له هذه المعرفه بما اخذ احكامه لان حتى او عفوا انه تمكن من العنايه باب من ابواب الفقه حتى حصلت له المعرفه بما اخذ احكامه اي لهذا الباب اذا حصلت له المعرفه او حصلت المعرفه ما اخذ امثله الاجتهاد وقالوا لو لم تجزز الاجتهاد لزم ان يكون المجتهد عالما بجميع المسائل وهذا اللازم منتفي يعني هذا اللازم لا يلزم لماذا؟ قال لأن كثير من قد قدسوا إلى يعني فلم يجيب هم يقررون هذا قالوا أن كثير من المستهدين لن يسير في مسائل ولم يجيب وبعضهم سير في مسائل كثير أجاب عن بعضها وأمسك عن بعضها وهم مجتهدون بلا خلاف يعني الإمام مالك سئل في كثير قال لا أعلم وكذلك الإمام أبو حنيفة يعني تتوقف في مشال أو أكثر وأقتلته في مقال ما هي مسألة وقف فيها الإمام الحنفية لم يكن عنده إجابة فيها ومع ذلك يعني نحن نقر والكل يعني بيجمع أن هؤلاء مشتهدون يعني هذا بشكل عام تقرير الرأي الأول في جواز التجريد الاستihad وهو رأي الجمهور القول الثاني يعني اللي هم ذهبوا إلى منع تجريد الاجتهاد ومن من ذهب هذا المذهب الإمام الأعلى ما ملَّ خسر رحمه الله تعالى من الحنفية وأيضاً من المتأخرين الشوكان يعني يقول بمنع تجزو الاجتهاد وغيرهم يعني طبعا يعني دليلهم بشكل عام بقولوا يعني العالم إذا لم يحق بجميع او بأدلة جميع أبواب الفقه ومسائله لا يقدر على الاجتهاد في بعض تلك الأبواب والمسائل لماذا قال لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان اصلها في نوع آخر منهم واضح يعني يعني, أك... يعني أكبر معتمد عليه أو الدليل الذي اعتمدوا عليه بشأن يعني كان معتمدهم قال ان العالم إذا لم يحط بأدلة جميع أبواب الفقه ومسائله لا يقدروا على الاجتهاد في بعض تلك الأبواب المسائل لماذا قال لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصوا في نوع آخر منهم هذا القول الثاني وتقديم القول الثالث يعني اللي ذهبوا له اللي فرقوا يعني بين مسائل مراث وغيرها من مسائل الفقه يعني إذا نقول إذا هناك ثلاثة أخوات في جهاز القول الأول وهو قول الجمهور على جواز الجزء الاجتهاد والقول الثاني قلنا على منعه ومن من ذهب هذا الإمام ولا خسر من الحنفية وأيضا هو مذهب الشوكيان من المتأخرين لأن نعود القول الثالث القول الثالث يعني فرق بين مسائل مراث وغيرها من مسائل الثقة قالوا لأنه يجوز قدرة لمسته الاجتهاد في مسائل مراث وحدها دون أن توجد هذه القدرة في غيرها من مسائل الفقه قالوا لأن يعني مسائل مراث منفصلة عن غيرها وهذا المذهب ذهب إليه ابن الصبار من الشافعية رحمة الله عليه كما ذكره في مقدمة المجموع هذا المذهب ذهب إليه ابن الصبار من الشافعية كما ذكر في مقدمة المجموع هذه الأقوال تجدونها يعني هذه الأقوال الثلاثة مفصلة أن وجودها في كتب الوصول لمن أراد أن نعذي لكتاب الإحكام لإمام آمدي وكذلك التقرير والتحبير و المصطفى وفواتح الرحموت وعنى المقيم وغيرها يعني معظم كتب أصول يعني تناولت هذا المبحث وفصت فيه وعن أراد أن يستزيد فعليه الرجوع إلى المراجع في مضانيها <تصفيق> إذن نعود إلى قول ابن عبدين رحمه الطبال مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض المسائل أو بعض العلمي كالفرائض على القول بتجزل الاستهاد وهو الحق إذن ابن عبدين يقرر يعني ويرجح بقوله وهو الحق يعني يرجح القول الأول وهو قول الجمهور جواة جزء الاجتهاد قال فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه وقيل في العالم إنما يلزمه التقليد بشرط تبي صحة مستند مجتهد وإلا لم يجز تقليده واضح طيب بن عبدين قلت أشارة يعني إلى القول الراجح عنده هو القول بتجزء الاجتهاد لأنه قال الله مسل وهو الحق لأن العالم إذا طلع على أمارات بعض المسائل يكون هو وغيره سواء في تلك المسألة ليش كذلك وكونه لا يعلم أمارات من غير أمارات غيرها لا بد خلا له فيها فإذا يجوز له الاستهاء فيها كما جاز لغيره ولكن لا بد يعني من اعتبار وملاحظة توافر كل ما يتعلق بهذه المسألة وإحاطة بأدليتها أيضا ولا يلزم يعني ما ما ذكره في المتن يعني انه ربما يكون في باب آخر يعني متعلق بمثل او دليلها في باب آخر من أبواب الفقه هذا لا يلزم ما قال والأول قول الجمهور الآن بدأ يفصل من عاد رحمه الله تعالى عندما قال على القول بتجزؤ الاشتهاب قال والأول هو قول الجمهور القول الأول هو قول الجمهور طيب ما هو القول الأول؟ قال والأول قول الجمهور ماذا يصر الآب بن عدي؟ لما قال الآن بعدما ذكر المشكلة ذكر بعدها قال فيقلد غيره فيما لا يخبر عليه وقيل في العالم إنما يلجمه التقليد انظر قال في العالم في حق العالم الآن يقول لا انتقل موضوع ثاني في حق في العالم أن يثق إنما يلجمه التقليد بشخص بيّن صحة مسلم المشتهد وإلا لم يجز له تقليده والأول قول الجمهور والثاني قول لبعض المعتزلة كما ذكره شارحه فقوله يلزمه التقليد مع ما قدمناه من تعريف التقليد يدل على أن معرفة الدليل لمجتهد المطلق فقط وأنه لا يلزم غيره ولو كان ذلك الغير مجتهدا في المذهب الآن سيأتي أيضا لتفصيل قول الزركشي من الشافعية يعني في قوله عندما قال الأول هو قول الجمهور. أي لزوم التقليد مطلقاً على غير المجتهد المستقل. من هذا قصده في الأول قول الجمهور أي لزوم التقليد مطلقاً على غير المجتهد المستقل في ما لا يقدر فيه على الاجتهاد والثاني عندما قال والثاني قول لبعض المعترجلة ما هو القول الثاني أي لزوم التقليد عليه في لا يقدر فيه على الاجتهاد بشرط علمه دليل المجتهد لا بدونه. هذا القول الثاني هو قول بعض المعترجلة. لكن هو قال بعد قال لكن نقل الشارع عن الزركشي من الشافعي هذا جواب لماذا الآن بدأ يجيبه على الإشكال الذكر الذي ذكره أولا هذا جواب على الإشكال الوارد على المعنى الأول وهو ما هو قلنا عندما أشكال اللي هو المجتهد في الملفت من قبل الإمام ذلك عندما ذكر القول أولا نعود طيب يعني إحنا ذكرناه ولكن نعود نقرر يعني الآن الإشكال هو قال ولكن نقل الشارع عن الزركشي من الشافعية الآن في قوله ولكن نقل الشارع الآن هو يريد أن يجيب عن الإشكال اللي على المعنى الأول المعنى الأول اللي ذكرناه قلنا أن المراد قبل الإمامة أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعرف من أين قلنا هذا القول الأول قلنا اللي هو به المشتهى في المذهب وهو الآن يجيب على هذا الإشكال كيف يجيب؟ يعني هو يعني تلخيص هذا الجابه أو الجواب قال لكن نقل الشارح عن الجركشي من الشافعي أن أطلاق الحاقه بالعمي يصر فيه نظر لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين ولا شك في الحاقه بالمجتهدين إذ لا يقلد مجتهد مشتهدا ولا يمكن أن يكون ليس لنا سوى حالتين إن كان يقولك إما أن يكون مشتهد وإما أن يكون مقلد وليس بينهما منزله واضح؟ الآن لذلك حاصل اشكال يعني الذي يوضح هذا الاشكال أن تعرف أن المقلد على نوعين المقلد على نوعين النوع الأول عمي محض، العمي محض وهذا قلنا لا يلزمه معرفة دليل إمامه ومجتهد النوع الثاني مجتهد مطلق ملتزم ملتزم على ان لا يحدث مذهبا وينتسب إلى مجتهد مطلق آخر ويقلده يتعد وجود قواعد مباينة لقواعد المتقدمين، فهذا يلزمه معرفة دليل إمامه، لأنه مجتهد مطلق في الحقيقة، والمجتهد يلزمه معرفة الدليل، ولا يسقط عنه هذا اللزوم بانتسابه إلى مجتهد مطلق والتزامه مذهب، ولا يكون كغيره ايضا من المقلين، لماذا؟ لأن له صلاحية معرفة أدلة الأحكام بخلاف غيره. فصح القول لأن المخاطب بقلب الإمام لا يحلل لأحد أن يسيء بقلبه حتى يعلم من أين قلنا لأن هو يفرق بين اثنين إنه هناك عميم محب وعميم مجتهد ولكنه منتفس مجتهد ولكنه منتفس لأنه لا يخرج عن قواعد الإمام هناك فرق يعني بين إنسان عم يأخذ بقلب الإمام وإنسان يعرف يعرف الدليل بينهم فرق لذلك هو قال عندما قال لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية أن إطلاق الحاقه بالعالم يصرف فيه نظر لا فيما في أتباع المذاهب المتبحرين فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين ولا شك في الحاقهم بالمجتهدين إذ لا يقلد مجتهد مجتهداء وإيش قصد إذ لا يقلد مجتهد مجتهداء بمعنى لو قلنا أنهم مجتهدون لو قلنا أنهم مجتهدون يعني هذو من كانوا في هذه الرتبة. يعني فوق العمي المحض وقلنا أنهم مجتهدين يلزم تقليد المجتهد مجتهد آخر في هذه الحالة فلا شبهة في أنهم الحقون بالمجتهد المطلق إذ ليس هناك مرتبة بين المرتبتين بمرتبة الاجتهاد والتقليد فإذا لم يمكن كونهم مجتهدين بسبب عدم جواز التقليد المجتهد ولم يمكن كونهم مقلدين أيضا لأنهم ليسوا كالعميين لم يبق إلا إلحاقهم بالمجتهدين كما قاله ابن المنير لعدم امكان صورة أخرى سوى ذلك هذه معنى الزيقاء قال ابن المنير مختار أنهم مجتهدون ملتزمون. ملتزمون أن لا يخدفوا مذهبا هذا قول ابن المنير يعني ابن المنير قرر قال لا يمكن أن يكون هناك صورة أخرى سوى ذلك واضح؟ نعود إلى القول وضح في ايش قوله عندما قال إذ لا يقلد مشتهد مجتهدا أعيد هذا الأمر في قوله لا يقلب مشتهد مشتهدة لو قلنا انهم مشتهدون لو افترضنا انهم مشتهدون اذا يلزم تقريد مشتهد لمشتهد آخر وهذا معنى قوله إذ لا يقلد مشتهد المشتهدة فلا شبهة يعني في انهم منحقون بالمشتهد المطلق اذ ليس هناك مركبة بين المركبتين وهما والتقليد فإذا فاذا لم يمكن كونهم مشتهدين بسبب عدم جواز التقريد لمشتهد ولم يمكن كونهم مقلدين ايضا لأنهم ليسوا كالعميين، أن ليسوا عوام محب هؤلاء لم يبق إلا إلحاقهم بالمجتهدين كما قال ابن المنير لعدم إمكان صورة أخرى سوى ذلك، وعاد لعدم لزوم أي إشكال فيه. نعود لذلك قال قال ابن المنير المختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا، أما إما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف أما كونهم مستهدين، فلأن الأوصاف قائل وذكرناها، ولكنهم ملتزمون. وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين وهذا لم يحصل ماذا؟ يعني لو أرادوا أن يحدثوا يعني لو كانوا يعني أرادوا بذلك أن يحدثوا مذهبا جديدا لكان لهم قواعد مباينة ومخالصة لقواعد المتقدمين طيب المقصود المتقدمين عندما نقول المتقدمين في مذهبنا ما المقصود به؟ من وصف المتقدمين عندما نقول ذكر المتقدمين ما المراد المتقدمين عن الذين أدركوا أئمة الثلاث واضح وما لم يدركوا أئمة الثلاث نسميه بالمتأخرين يعني هذا الظاهر من إطلاقات يعني علمائنا في كثير من المواضيع واضح يعني في مذهبنا المراد بالمتقدمين من أدرك أئمة الثلاث هم الإمام وأبو يوسف ومحمد وما لم يدركه مسمى من المتأخرين وبعضهم ذكر مثل في جامع علوم قال أنا الخلف عند الفقهاء منهم من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني والسلف من أبي حنيفة إلى محمد والمتأخرون من الحلواني إلى حافظ الدين البخاري وحتى الإمام الزهدي رحمة الله عليه ذكر في مجال الأسئلة أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين هو رأس الماء الثالثة يعني هناك في خلافات لكن أوضح رحمة الله القلب الأول يعني المقصود المتقدمين الذين أدركوا لا إما الثلاثة المتأخين لمن لم يدركوهم واضح إذن لو أردنا أن نعتبرهم نعتبرهم يعني مجتهدين ومستقلين قل لازم من ذلك ذلك قال فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروع الأصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعذر وجود هذا ميوجد لاستيعاب المتقدمين شار الأشاليب قال نعم لا يمثن عليهم تقليد الإمام في قاعدة فإذا ظاهوا له صحة مذهب غير إمامه في واقع لم يجوز له أن يقلد إمامه لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قابله لكمال طيب ما هو المستبعد هو ما يستبعده بن عبدين من لما قال اللهم صلى الله عليه وسلم محمد قال فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأسهريين نعم لا يمكن عليهم تقليد إمام في قاعدة فإذا ظهر له صحة مذهب, مذهب له صحة مذهب غير مذهب إمامه في واقع فلم يجب له أن يقلد إمامه لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال النظر من قبله والحقيقة يعني ما استبعده ابن عبدين رحمه الله تعالى هنا يعني ليس ببعيد في الحقيقة هل الذي استبعده ابن عبدين ولا قول مين هذا هذا قول ابن المنير، أليس كذلك؟ لأن هو هذا الكلام كله لابن المنير. ابن المنير قال: قال ابن المنير، والمختار وأنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا، إما كونه مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة، وأما كونه ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن أحداث مذهب زائد، حيث يكون لفروعه أصول وقواعد مبينة سائر قواعد متقدمين فمتعذر الوجود. الاستيعاب المتقدمين في الأشرب. نعم لا يمتنوا عليهم تقليد إمام في راية. فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقع، لم يجز له أن يقلد إمامه. لكن وقوع ذلك مستبعد لجمال نظري من قبله. والحقيقة يعني مشتبعده هنا الممنين من غير بعيد. يعني كما أشار إليه يعني الكمال ابن هنام رحمه الله تعالى في التحرير. ماذا قال في التحرير؟ الكمال ابن هنام فأنه واقع في مثل أصحاب الإمام الأعظم، فإنهم خالفوه في بعض الأصول وفي فروع كثيرة جدا المسبع له ابن مونير ليس بالمسبع، والدليل على ذلك ما فعله أصحاب الإمام، أنهم خالفوه في بعض الأصول، وفخالفوه في كثير من الفروع. نحن ذكرنا يعني في المقدمة ذكرنا يعني لماذا خالف لأصحاب إمامهم؟ وذكرنا أنه خالفوه في ما يقارب فلسي في فلسي ماذا خالفوا؟ واضح؟ بذلك هما إما مجتهدون مطلقون الإمام محمد بن الحسن وكذلك أبو يوسف القاضي وزفر بن هذيل وعلى الحسن بن زياد وغيرهم واضح؟ الآن قال الثاني من الاحتمالين أن يكون المراد الافتاء بقول الإمام تخريجا والصنباطا من أصوله وهذا نحن نلخصناه في البداية يعني حافظ القول الثاني ما هو حافظ القول الثاني؟ يعني ذكرناه في البداية حاصل قبل الثاني قلنا أن من أراد الإفتاء في المسائل غير المنصوص تخريجا على أصول أئمة المذاهب لا يحل له ذلك إلا بعد أن يعرف ماخذ أخذ الأقوال وأصلها التي تفرعت عليه وعلى هذا فالنخاطب به أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة وليس لغيرهم التخريج بل عليهم نقل كلام المتقدمين وعلينا اتباع ما نقلوه من النصوص والتخريج والترجيح واضح؟ لذلك قال قال في التحرير وشرفه من النصوص التحرير انا نتوقف الان هنا ان شاء الله عند القول الثاني المره القادمه نعيد ان شاء الله تلخيص خاص للقول الثاني القول الاول انتهينا منه في يعني فيما يحتمله القول أو هذا المطلب أنه لا يحل لأحد من المفتية بقول أنه حتى يعلم دليل إمامه قلنا ابن عبدين بكثير أنه يحتمل معنيين المعنى الأول أن يكون مراد به ما هو المتبادر منه وهو أنه إذا ثبت عنده مذهب إمام في حكم فوجوه الوتر لا يحل له أن يفتية بذلك حتى يعلم دليل إمامه هذا الأول والثاني من الاحتمالين أن يكون مراد لإستاذ بقول الإمام تخريجا واختباطا من أصوله وهذا في المرة القادمة إن شاء الله نفصل القول فيه يعني أرد أن يكون هناك تحضير أن هذه المسألة المباحث قلبيكم لأن كما قلت لكم تخ... يعني لحاجة إلى تحضير مسبق يعني حتى إذا ستشك على أحدكم أن يفهم عبارة ما إن شاء الله ما بعضنا بعض نستطيع أن ندللها وأن نفسها إن شاء الله من بعد هذا مطلب إن شاء الله يعني, يعني تبدأ الأمور يعني أسهل فأسهل يعني ذكر قواعد عامة في المذهب كذكر يعني بعض المحققين مثل العلامة الكمال ابن همام رحمه الله تعالى كذلك علام قاسم عندما قال يعني ان ابن همام تلميذ العلامة قاسم نهل اجتهاد دون صاحب البحر وهو ابن نغير رحمه الله عليه ويذكر بعدين بعض المباحث فيه مثل لا يجوز الاختاب القواعد ولا بالنظير إلا في بعض الحوادث الرفية ثم يأتي إلى مطلب قواعد ترجيح التشعى بين الأقوال المختلفة يعني ان شاء الله هذه المسائل إن شاء الله بطرق لفكر على قول محمد يرجع للشحشان على القياش التي مثال شاء إن شاء الله نأتيها هذه المواحفة تكون سهلة يعني أسهل منها ولكن أن نحن ذكرنا احتمالين بمعنى المقصود المعنى المقصود من قول لا يحلل لأحد أن أخذ بقولنا حتى على من أين قلنا قلنا, قلنا أن هذا خاص بالمجتهد على ما فصلناه عن الاحتمال أول والاحتمال الثاني في المرة في القادمة إن شاء الله مبينه ونفصله والحمد لله رب العالمين